قل روح وكفي خويا يا قل جود خويا يا روح وكفي لي خويا يا خويا يا قل خويا من طلعنا من أهل بالضعن انت الغمر يا ابو العزوي الشيام يا ابو الغير أمل انت يا أخوي أو بحر يحتوي بموجة الألم يا ابن خيري العمل رأيتك بهالغفار ترتفع بيدك علام بالوفاء نورك كمال يا أبو الفضلي بفخار تنتخي خويا بكام خويا تذكر الكرار من وصعك بيا خويا عندك اختك لا تعي في تذكر الكرار من واساك بي خوية عندك اختك لا تعيفي الهاشمية عيني يا بعد عيني حلمي واسميني عباسي والجوء وحدي وحدي وبهمي لا تخليني عباص يا ابو لا تخليني عباص يا ابو الجود يا ابو الجود روح وكفي لي خويا يا ابو جودك جود ملاني خويا يا ابو وكفيلي خوية يا أبو الجود جودك ملاني خوية يا أبو الجود جودك ملاني خوية رعدتك أمك ذخور تنصر حسيني الأشم كربلة تشهد إليك بالوفا صرتي البدور تنشر النور الأعام بالمعالي رضعتك وانت ظلت العمر ويأبو اليمة الأغار ما تبدل حالتك معتني بهذا الأمور سيدة نادي الأبي ما تنادي بخوتك خويا كربلا بها علم انت وفداي خويا انت يا راعي المجد اسمعني دائي خويا كربلا بها علم انت وفداي خويا يا راعي المجد اسمع ندائي روحي يا بعد روحي همي وجروحي عبايز يفول جود نوحي وحشتي ونوحي بلسمن روحي عباس يا بولجود بلسمن <تصفيق> روحي عباس يا بولجود يا بولجود روحي وكفي لي خويا يا بولجود جودك ملاني خويا يا بولجود ملاني خويا يا بلجود جودك ملاني خويا من وصلنا الكربلة شفتك الحامي علي للمجد سيفك طراب عدن وجه ابني العلا تكشف الهمينجلي وبزه نورك جودك العالم لا يسغل للمعيب كرم بس فؤادك ما شراب وبتداس لي البلا يرسم الهم بين الصدور والمجد بالعز كتاب من أشوفك رافع لرايا البهية خوية قلبي يركد يا ابن حام الحمية خوية من أشوفك رافع لرايا البهية خوية قلبي يركض يا ابن حامل حميه عالي بالاباعالي روحي وحوالي عبانس يا ابو الجود حالي انظر حالي خويا الغالي عباس يا ابو الجود خويا يا الغالي عباس يا ابو الجود يا ابو الجود روح وكفي لي خويا يا ابو الجود جودك ملاني خويا يا بل جود جودك ملاني خويا انظر لنورك لمع يكشف الظلم سره حومته وسطه العدى رايتك منها صدع نور للعالين بره سيف يحصيد للردى سيفك الموت ارتفاع بالعسا كيره الجرى يحصد الناس ابتدى والغدر شفت طلع يرسم الشرعي الثرى يعتلي وضجي الصدق هو رايتك من وقعت تصوّب فوادي خويا والفرح شفتين رسم عام الأعادي خويا رايتك من وقعت تصوّب فوادي خويا والفرح شفتين رسم ام ال اعادي النار حسرتي يا بعد داري عبانس باري وشكل الباري والالم ساري عبانس والألم ساري عباسي في الجود